واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاه الاولين والاخرين اسبغ على عباده نعمه ووسعهم برحمته وهو الرؤوف الرحيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما كان ابا احد من رجالكم ولكن خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الاله والاصحاب والنبين والتابعين اما بعد ايها المسلمون الانبياء ذلك الاسم الكريم اللامع العظيم الجليل كانوا على مدار التاريخ يبعثون الى الناس فيجاهدون ويصبرون ويصابرون كانوا منارات للهدى يهتدي بها الناس في الظلمات كانوا رحمه من الله تنزل على البشر لتخرجهم باذن ربهم من دياجير العمى والضلاله الى نور الهدى والبصيره تحملوا في سبيل دعوتهم الى ربهم سجودا وتكذيبا واذيه لذلك كتب الله عز وجل لهم الذكر الحسن في هذه الدنيا فما من مسلم إلا ويهش لذكرهم ويفرح بحديثهم ويحبهم ويثني عليهم ويؤمن بهم ويصلي ويسلم عليهم كل ما ذكروا فصلوات الله وسلامه على أنبيائه أجمعين هذا عباد الله وان افضلهم واخرهم وخاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث على فتره من الرسل وكان ابلغ الرسل اثرا واعظمهم قدرا واعمهم رساله فانقذ الله به البشريه من العمى والضلال الى البصيره والرشاد فاصبح الناس بنعمه الله اخوانا وبدين الله اعوانا فدانت لهم الامم وكان المستمسكون وكان المستمسكون بدينه غره بيضاء في جبين التاريخ ان المؤمن حينما يتذكر ذلك يشكر الله على هذه النعمه ويقدر للنبي صلى الله عليه وسلم قدره الذي كان هو السبب بعد الله تعالى في هدايه البشريه ان المؤمن حينما يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالط محبته بشاشه قلبه وتتوغل في سويداء قلبه لا يؤمن احدكم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين انها المحبه المتقدمه انها المحبه الاولى بعد حب الله تعالى ابي وامي انت يا رسول الله كم تعبت وكم نصبت وكم لقي وكم لقيت وكم اوذيت في سبيل تبليغ رساله ربك ويشج راسه ويشج راسه فيمسح الدمعا وجهه الشريف ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون لله ما ارحم لله ما اشفق انه الرؤوف الرحيم بامته اتراك اخي تستبدل محبته باخرى او تقدم حبه على غيره اني والله لا اظن ذلك ابدا وانت المسلم انت المسلم الغيور على دينه اذا قف معي مليا قف معي ملياً نتذاكر محبته صلى الله عليه وسلم وواجباتها إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي التعظيم لذلك النبي الذي كان حريصاً على أن يباعدك من النار ويدخلك الجنة وفداؤه بالنفس والوالد والولد والناس اجمعين من اعظم مقتضيات المحبه طاعته نعم طاعته قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ان المحب لمن يحب مطيع انظر لنفسك حينما تدعي محبه نبيك صلى الله عليه وسلم اين مكانه امره ونهيه من واقعك اين مكانه امره ونهيه من واقعك هل تخلقته باخلاقه هل اتمرت باوامره هل انتهيت عن نواهيه اظن ان هناك اجابات ستقف حائره واخرى متردده اذا لا بد ان نقف لا بد ان نقف لنجدد محبتنا لنبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما عباد الله ستجدون حلاوه الايمان ان حققتم ان حققتم ووجدت عندكم خصال ثلاث ان يكون الله ورسوله أحب إليكم مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليكم مما سواهما وأن تحبون المرأة لا تحبونه إلا لله وأن تكرهوا أن تعودوا في الكفر بعد أن أنقذكم الله منه ستجيدون حلاوة الإيمان بتقديم محبه الله ورسوله على من سواهما انه التنصل من كل حب انه التنصل من كل حب يقف عائقا ومانعا عن حب الله تعالى ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم انه التخلي عن شهوات النفس وملذاتها التي لا توافق سنه محمد صلى الله عليه وسلم اذا وصل المؤمن لهذه المرتبه ذاق طعم الايمان بالمحبه الكامله لله ولرسوله والمؤمنين المتبعين له ولدينه الصحيح قال عبد الله بن المبارك والله اننا في نعيم لو يعلم به الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليه بالسيوف إن محبة الله ورسوله محبة صادقة تتجلى في طاعة الله وطاعة رسوله وترك مخالفة أمرهما رجاء ثواب الله وخوف عقابه تتجلى في طاعة الله وطاعة رسوله في محبه اعمال البر والخير والدعوه لها بصدق واخلاص تتجلى في ان ينعم العبد بالطاعه ويستلذ بالعباده ويرتفع عن مستوى الكلف والمشاق الى مستوى المتعه بها واللذه والانس بها تتجلى محبه الله ورسوله في ان لا يحب بقلبه من الناس إلا من كان طائعاً لطاعته وأن لا يبغض إلا من كان عاصياً لمعصيته لا لشخصه تتجلى في أن تلتقي روح المرء ومشاعره مع روح ومشاعر فاعل الخير من المسلمين في أي صقع من الأسقاع وفي أي حقبة من الحقب كأنها تقول لهم هنيئا لكم يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما بهذه المحبة يستطيع المسلم أن ينال ذور المجد وسناه وأن يلتحق بركب المؤمنين الصادقين والشهداء والصالحين ومن قبلهم الأنبياء والمرسلين تلكم أفضل هي المحبه الحقه والحب الخالص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم اذا نظرت رعاك الله ولكن اجل بصرك وانظر الى الافق بطرفك الى من تنكب عن سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وسار في شهواته وملذاته والى وحي الشيطان وتزيينه ويزعم بذلك حب نبيه صلوات الله وسلامه عليه ان هذه محبه جوفاء لا روح فيها ولا صدق ان محبته تقتضي لزوم طريقته قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه وليس بمقبول انظر الى من غلا بمحبته صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته هل حقق الحب الخالص قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى انما انا عبد الله ورسوله اسرح بخيالك واجل ناظريك عند قبره صلى الله عليه وسلم الى الذين يمدون ايديهم لا الا القبلة وانما يمدون ايديهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى قبره يدعون يتوسلون به اما قال صلى الله عليه وسلم في اخر لحظات حياته في مرض موته الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قال الراوي يحذر ما فعلوا هل هؤلاء حققوا محبته نحن الان في شهر ربيع الاول الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر وتوفي هل يعني حبنا له هل يعني حبنا له صلى الله عليه وسلم ان نقيم الموائد والمواسم والموالد فرحا كما يقولون بمولده ونقيم على هذه الموالد الطبول والاذكار المخترعه والرقص والتمايل والتواجد هل هذا اذانا بمحبته وتعظيمه ان المتامل في نصوص الشرع يرى قوله صلى الله عليه وسلم كما اسلفنا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وترى اخي بنظرك الثاقب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمولده ولا مولد احد من البشر واذا نظرت رعاك الله الى هذه المحدثه رايت انها تشابه عيد النصارى في مولد عيسى ونبيك ونبيك صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهه اليهود والنصارى ولو سالت من احب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاجابك ابو سفيان قبل اسلامه ما رايت احد احب لمحمد من اصحابه ومع ذلك هل اقام هل اقام لمولده مولدا واحتفالا او عقدوا لموعد مولده اجتماعا او عقدوا لموته ماتما مولد النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر انما بعثته وهجرته هي التي بدا بها التاريخ وعلم بها انه نبي ان الاحتفال بالمولد لم يظهر ان الاحتفال بالمولد لم يظهر الا في سنه 625 من الهجره النبويه اي في القرن السابع لو كان المولد خيرا وسندها اف يخفى على القرون الاولى المفضله ثم لا يظهر الا في القرن السابع بعد انحطاط المسلمين وتسلط الاعداء عليهم لو كان خيرا لسبقنا اليه الصحابه والسلف الصالح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم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 واستغفره واتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واصلي واسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المسلمون لما ابتعدت الامه عن مشكات النبوه وعن ضياء القران واستولت عليها البدع وعرف الدين بالرجال ولم يعرف الرجال بالدين واستولت الاثره وشاع الهوى شاع الهوى المتبع واعجب كل ذي راي برايه حادت الامه عن طريقها الذي رسمه له معلمها وهاديها واستبدلت الذي هو ادنى بالذي هو خير ووقف الدعاه المضلون على افواه السكك والطرق يدعون من يستجاب لهم فانتشرت البدع واميتت السنه وحلت الاحان وضاقه الصدور ولم تتسع لسماع الحق ولكن نرى اليوم اهتماما من الامه اهتمامًا من أفراد الأمة بدينها ورجوعًا إلى نبراسها ورحابة صدرٍ في سماع الحق فالتمَّ بعضُ جمعها وحاولت الأمة أن تعرف ما يعيدُ لها سلطانُها فإذا هي تنفرُ عن بدعٍ لا تدلُّ على انتمائها وإنما تدلُّ على تبعيتها لغيرها تجدُ أن ما يُسمَّى بالمولِد النبوي تجدُ أن ما يُسمَّى بالمولِد النبوي تخلص في بعض بلدان المسلمين من شركياته وبدعه واصبح اجتماعا لذكر مولده صلى الله عليه وسلم فقط وهذه خطوه ايجابيه في الطريق الصحيح خطوه الى النزوع عن كل ما هو باطل ولا اصل له لذلك ينبغي ينبغي للمسلم المنصف ان يرى ان بعض الذين يقيمون الموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقيمونه ظنًا منهم لأجل حب النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يبغض أخاه لفعل هذه البدعة ولا أن يصفه بالشرك والكفر لمجرد احتفاله بالمولد وإتيانه له إنما يجب على المسلم مولد النبي صلى الله عليه وسلم حيال اخيه المسلم المرتكب لهذه البدعه ان يعلمه حكمها الشرعي ثم يأمره برفق بتركها لانها لا تعود على المسلمين بفائده وكل بدعه ضلاله هذا اذا كانت البدعه ليس فيها من اعمال الشرك كدعاء غير الله او الاستغاثه او ذبح او قيام في خشوع مما مظاهر العباده لله وحده اما اذا كانت كذلك فعلى المسلم ان يشدد في النكير ومحاوله البيان والتوضيح وان هذا مخل بالتوحيد وليكن رائد المسلم في الانكار والحامل عليه اداء حق الله تعالى وواجب نصح المسلمين ومساعدتهم على الاستقامه على دينهم ليسعدوا في الدنيا والاخره على المسلم ان يكون نورا مضيئا للحائرين ومنقذا للغرقا في بحار الضلال والانحراف ان على المسلم ان يكون كالطبيب الحاني الذي يعرف الدواء للداء فان احتاج الداء الى استئصال استأصله وان احتاج الداء الى تكرار تطهير ومعاوده كرر ذلك واعاده وليكن في ذلك حكيما ارحيميا رحيما همه تبليغ رساله ربه ولا ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اللهم ثبتنا على طريق الحق والدعوه اليه اللهم ثبتنا على طريق الحق والدعوه اليه هذا وصلوا وسلموا على حبيبكم وقدوتكم ونبيكم ومن شقي لاجلكم محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه امركم ربكم بذلك فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ارض عن صحابته اجمعين اللهم ابغض من ابغضهم والعن من لعنهم يا رب العالمين اللهم اجمعنا مع نبينا وصحابته في دار كرامتك يا رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل اللهم يا حي يا قيوم فأعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم خذ من خذل الدين اللهم خذ من خذل الدين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم اصلح شانهم اللهم اصلح شانهم اللهم اكبئ عدوهم اللهم اكبئ عدوهم يا رب العالمين اللهم كل اخواننا المجاهدين المرابطين في الشام وفي اليمن وفي كل انحاء الدنيا يا رب العالمين اللهم اهد ولاتنا ولاه امور المسلمين اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فرفق بهم اللهم فرفق به